قال <تصفيق> والحرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذًا إِنَّا قُمنا ضالًّا ذلك وَجَعٌ بَعِيدٌ وَدَعَنَّا مَا تَنطِقُ من الصُّلَّ مِنْهُمْ وَادَنَا كِتَابَ حَفِظُوهُ بَلْ تذبوا بالحق لما جاءهم فَهُمْ فِي أمر فلم ينظروا إلى السماء خوفهم كيف بنيناها وزيناها, وزيناها وما لها من فرود وللأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها أنبتنا فيها من كل زوج بديل تبصرة ومتقار كل عدد منيب ونزلنا من فأنبتنا به الجنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع النقد رزقا للعباد وأحللنا به كذبت قبلهم قوم روحي وأصحاب الرسل وكهود وعادوا وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل من كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول فلكم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلمنا توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يأتيه من قول إلا لدى الوطيب عقيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بغاءك فبصتك اليوم قال قرينه هذا ما نزل عكيد جهنم كل كفال من الذي جعل معور قل لهم أقر فأقول في العرب الشديد قال قيل ربنا ما ولا في يصلمون دليا قد قدمت ما يبدل القول لدليا وما أنا بظلال جَهَنَّمَ نقول لجهنم وأذنفت الجنة للمتدين غير هذا ما توعدون لكل أواب من الرحمن بقلب دخلوها بسماء ذلك يوم الخلول ما فيها ولدينا نزيد وكم قبلا من منهم بقشا كُنْ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَشَكْتُمْ هُمْ فِي اللَّهِ هَلِّمْ إِنَّكَ رِيُّسٍ إِنَّ فِي ذلك إن كَانَ لَهُمْ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَصْرَ وَهُوَ شهيد وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَامَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا لَمِ اللُّهُوبِ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل النور فسبه وأدبى والسجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصلحة بالحق ذا إلا يوم القرود إنا نحن نحن والريت وإلينا تشفق الأرض عنهم سواء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت لهم بجدار فبكر بالقرآن من يخاف